اللهم انت الملك لا شريك لك وانت الفرد لا ند لك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه ولا يجزي بآئك احد ولا يبلغ مدحه قول قائل يا من اظهر الجميل يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمه يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى يا سامع الشكوى يا من يعلم السر مخفا الله لا اله الا الله له الاسماء الحسنى الهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا نحن عبيدك بنوا عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ما ظن فينا حكمك عدل فينا قضائك نسالك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او لَمْ تَهْدِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمٍ مِنَ الْغَيْبِ عِندَكَ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مَرَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَّ أَحْزَانَنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَسَائِقَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِّينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا اللَّهُمَّ فقد به مقامنا في الدنيا والاخره اللهم جعلنا ممن يطال لهم يوم القيامه اقرا والرقورت تلك ما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها اللهم اجعلنا شفيعنا اللهم اجعل هديلنا اللهم ارينا في اللهم اري اللهم زدنا به تمسكا وزدنا له تدبرا وزدنا به فهما يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اسكنهم فسيح جناتك اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها يا ربنا حفره من حفر النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا امهاتنا اللهم يا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا بالرعايهنا وامهاتنا وبالر ابنائنا بنا اللهم يا ناصر المظلومين يا فرج المحلومين درج همو ما اخواننا في الشام اللهم انصرهم نصرا مؤذرا اللهم اللهم انزل عليهم نصرك وثباتك وتأييدك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا في سوريا على العلويين وفي اليمن على الحوثي وفي بورما على البوذيين وفي فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم احفظ مقدسات المسلمين اللهم وادِ الامان والامن على بلاد المسلمين وخص منها بلادنا بلاد الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والاكرام اللهم احكم في المسلمين شريعتك وسنه نبيك وول على المسلمين خيا رهم واكفهم شرارا اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين اللهم وفق اخواننا الامرين بالمعروف اللهم وفق اخواننا العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم سدد قولهم اللهم صوب 아راءهم اللهم اعنهم ولا تعن عليهم اللهم فقههم في دينهم وارزقهم متابعه سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح اعلامنا وارفع اعلامنا واصلح مناهجنا ومناهج المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا يا ربنا إلهنا لقد مضى نصف شهرنا اللهم يا ربنا كما تفضلت علينا بإدراك أوله اللهم فمن علينا بإدراك آخره واجعل يا ربنا صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا بشهرنا شكورا يا ذل الجلال والاكرام اللهم ارحم اخوانا واخواتا لنا صاموا معنا اول شهرينا وتخطفتهم يد المنون واصبحوا رهيم قبورهم تحت الثرى اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا واياهم اللهم اجمعنا بهم في فردوسك الاعلى من الجنه اللهم ارضنا وارضهم اللهم ارضنا وارضهم لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اننا كنا ضالين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد عمى برحمته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء ارحمنا رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم ان اعترفنا بذنوبنا واقررنا بخطاانا ضاقت بنا الارض بما رحبت اللهم لقد ضاقت بنا الارض بما رحبت وتوالت علينا ذنوبنا واسرت انا خطايانا نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اضل من ذلك اللهم يا راحم المستضعفين يا فرج المهمومين يا كريم يا جواد يا ماجد اشفِ الله هم مرضانا اشفِ الله هم مرضانا اشفِ الله هم مرضانا اللهم خص منهم الاذا والامها والاخوان والاخوات والابناء والبنات والزوجات يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك داك تعلم ما اصاب اخواننا المسحورين ومن ابتلو بعين او مس اللهم انت اعلم بحالهم اللهم انك تسمع كلامهم وترى مكانهم ولا يخفى عليك شيء من امرهم انت الكريم انت ال كريم انت الكريم الذي لا يبخل انت الحليم الذي لا يعجل سالناك ربنا في هذه الساعه الا شفيتهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ